ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تفسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 تكذبان يرسل عليكما شواض من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كبهان فبأي آلاء رَبكُمَا تكذبان فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنسٌ ولا جَانّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبكُمَا تُكَذِّبان يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ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 فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أثنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينا لتجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمفهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان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 مدهَاَّتَان فَبِأَلَ إ رَبّكُ ن تُكَّمَان فيهمَا عينََ الضافَةَان فَبِأَلَ رَبّكُ ماَا تُكَذّمَان فيِيهمَا فَكِهَةُ وَنَخْل ورمان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 إن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقر حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام